بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية أولوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسحيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لانية فيها عين جارية فيها صنو وصوان واكواب موضوعه ونمارق مصوفه وزرا في مدسسه افلا يرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف تطحت تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيقه إلا من تولى وكفر فيعذبه اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا رَاجِعِيُّهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ